رضية مرضية أيها الإخوة إلى صلاة القيام صلاة القيام يا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن قالوا نحن اعلم بما فيها لن ننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين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 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آية بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ الله الله سمع الله لمن حمد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 نادتهم الصيحه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله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 دين اتخذوا من دون الله اولياء اك مثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون